والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وانهتدى بهداه أما بعد فما زال الحديث موصولا عن أنواع علوم الحديث وبلغنا إلى قول المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى الحديث المقلوب والحديث المقلوب هو يعني صورة من صور المخالفة صورة من صور المخالفة والمخالفة أحد الطعون العشرة التي ذكرها المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى يعني الطعون التي تتجه إلى الراوي عشرة منها المخالفة أن يخالف الراوي غيره من السقاة أن يخالف الراوي غيره من السقاة أن يخالف الراوي سواء أكان ثقة أم ضعيفا غيره من الثقات. فإذا وقعت مخالفة، فهذا هو يعني أحد الطعون العشرة التي يطعن بها في الراوي ومن صور المخالفة المقلوب. حديث الإيه المقلوب أو القلب. ومثلا وقع في بعض المتون بعض الرواه مثلا. يقلب شيئا في المتن فمثلا في السبعه حديث السبعه الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله قال ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق ايه شماله فالراوي قلب قلب المتن طبعا الروايه صحيحه ايه حتى لا تعلم شماله ما تنفق ايه يمينه دي الروايه الصحيحه انقلبت انقلب المتن على الراوي فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا قلب في الايه في المتن قلب في الايه في المتن يعني الروايه الصحيحه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ان العطاء والاخذ يكون بالايه باليمين مثلا اذا يعطي اعطى يعطي باليمين دي السنه واذا اخذ ياخذ باليمين أما الشمال فيجعلها لما هو يعني إيه من الأشياء المستقذرة يعني واضح فالأخذ والعطاء سنة أن يكون باليمين كان بعض المشايخ رحمهم الله وجزاهم الله خيرا إذا أعطيته شيئا بالشمال يعني لا يأخذه فتتحير يعني يعني فحتى تتذكر السنة فتبدل وتعطيه باليمين فيأخذه يعني كان يعلمك السنة كان الشيخ محمد عم رحمه الله وطيب الله صراه يفعل هذا كثيرا إذا أعطى أحد بالشمال يعني إيه لا يمد يده حتى تحتار يعني إيه السبب يعني؟ ثم ذك تتذكر السنة فإيه فترطيب اليمين فيأخذ إيه الكتاب أو يأخذ هذا الشيء من كان فالراوي قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق إيه شماله دي قلب طيب القلب اللي في المتن يبقى القلب في المتن مثلاً الراوي اسمه مثلا كعب بن مره في السند كعب بن مره نعم فينقلب الراوي على ينقلب اسم هذا الراوي على الراوي فيجعله ايه مرة بن كعب واضح فهذا هو القلب في الاسناد وهذا حدث للعلامة الالباني رحمه الله عندما كان يحقق بعض الاحاديث كان يحقق حديثا فانقلب عليه اسم الراوي انقلب عليه اسم إسمه الراوي. ثم ترتب على ذلك أن الشيخ بحث في عن هذا الراوي في ترجمة هذا الراوي بالاسم المقلوب لما inقلب عليه بحث عنه في إيه؟ في كتب الجرح والتعديل باسمه المقلوب فكانت النتيجة أنه لم يجد إيه له ترجمة فقال الشيخ لم أجد له ترجمة كان هذا نتيجة إيه؟ أنه انقلب عليه وهو فعلا الراوي اسمه مثلا كعب بن مره الشيخ بحث فين في مره ابن كعب ففعلا لم يجد احدا من الرواه اسمه ايه مره ابن كعب فقال لم اجد له ترجمه فانظر كيف يعني فالشيخ يعني هذا القلب كان نتيجه سبق نظر يعني من الشيخ حفظه الله انقلب عليه اسم الراوي فبحث عنه في كتب الجرح والتعديل فلم يجد لهذا الراوي إيه ذكرا في كتب الجرح والتعديل هذا هو الحديث الأَيّ المقلوب. نهاية الآن التعريف قال هو الحديث نكتب هذا التعريف إخوة يعني أوضح من تعريف الشيخ هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر. هو الحديث الذي أبدل فيه هو الحديث الذي أبدل فيه راويه هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئاً بآخر. في السند أو المتن في السند أو المتن سهوا أو عمدا ثاني هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو في المتن سهوا أو عمدا وأظن أن التعريف واضح واضح قصرة المقلوبة يا إخوة؟ طيب هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو في المتن سهوا أو عمدا فالرواه الثقات الأثبات قالوا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ماذا فعل هذا أبدل المتن به بمتن آخر فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا الراوي السقى أخطأ في هذه الرواية واضح فتكون روايته إيه تكون روايته خطأ والرواية الصحيحة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فهو الحديث الذي ابدل فيه راوي شيئا باخر مثلا كعب بن مره خلاه مره ابن كعب يعني جعل اسم الاب اسما للابن واسم الابن اسما للايه للاب يعني قلب الايه قلب الاسم الراوي فهذا قلب في المتن وذاك قلب في الاسنان واضح فاذا قلت لك عرف الحديث المقلوب واذكر مثالا له تضح التعريف وتضح المثال تقول حتى لا تعلم يعني يمينه ما تنفق شماله هذه الرواية المقلوبة طب الرواية الصحيحة حتى لا تعلم شماله ما تنفق ايه يمينه الحديث الحمد لله محفوظ يعني كلنا نحفظ هذا الحديث والقلب في الاسناد مر ابن كعب كعب بن مر واضح؟ نعم السلام القسم المقلوب لكم سمين رئيسين هما مقلوب السند ومقلوب البلد اولا مخلوق السنس هو مرقب وهو هو مرقب إبداعه في سنديه و له السورة أن الراوي و في اسم أحد الواد و اسم كحديث المرويين عن كعب النورة فيرويه الراوي عن مرة النجاعة السورة الثانية أن يقدم الراويش أصل لآخر بقصد الاغرار كحديث المشهور عن سالم فهرجعه الراوي عن آفة ممن كان عن ذلك المروات حمال بن عامل النصيبين حديثه حديث, حديث روح حمال النصيبين عن الأعبش عن أبي صالح التبيه رايد وتنفوعة إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأون بالثلاة فهذا حديث النفوح قلبه حمال فجعله عن الأعبش وإنما هو معروف عن سعيد أبي صالح عن أبيه عن أبي رايد هكذا أخرجه مسلم في صحيح وهذا دور من القلب هو الذي يطلق على راوين نعم الصورة الأولى عرفناها الصورة الثانية اخوة للقلب كان عاده المحدثين يعني كان عاد عند المحدثين أن يقولوا هذا حديث فلان يعني يعرفون كل حديث براويه فيقولون هذا حديث نافع هذا حديث الأعمش هذا حديث الزهري هذا حديث مالك هذا حديث عمر كحديث ايه انما الاعمال بالنيات يعني حديث انما الاعمال بالنيات لم يصح في الدنيا كلها الا من طريق عمر لذلك احيانا اذا كنت يعني متقدما في علم الحديث ونظرت في كتب العلل تجد حديث انما الاعمال بالنيات يسأل عنه مثلا الامام احمد فيقول هذا حديث باطل من يفسر لنا هذا الكلام حديث انما الاعمال بالنيات اللي هو اصح حديث الامام احمد يسأل عنه فيقول هذا حديث باطل احسنت يعني الامام احمد يعني هو حديث هذا حديث من عمر, عمر. لا الامام احمد يسأل عنه من حديث ابي هريرة يعني سال يقول حديث يرويه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فيقول ايه هذا حديث باطل لا يعني المتن وإنما يعني الايه السند يعني من حديث أبي هريرة باطل ليه لأنه معروف في الدنيا كلها أنه من حديث ايه عمر وده حديث نافع وده حديث الأعمش وده حديث مالك وده حديث الزهري كما تقول هذا بيت فلان وهذا منزل فلان وهذه شقة فلان فهذا بيت فلان معروف ده منزل فلان ما ينفعش أنت تقول ده منزل واحد تاني ولا لأ كذلك الحديث هذا المتن إنما الاعمال بالنيات حديث عمر لو ابو هريره رواه العلماء يقولون هذا حديث باطل هذا حديث موضوع هذا حديث منكر لذلك لما تجد المتون اللي هي في الصحيحين موجودة في كتب العلل والعلماء يقولون هذا حديث باطل لا يعنون المتن لا لكن يعنون الايه الاسناد يعني باطل من هذا الاسناد واضح ف فبعض الاحاديث معروفه ان ده حديث الأعمش ده حديث من الاعمش بعض الكذابين يريد أن يأتي بشيء غريب بعض الكذابين ودائما الكذابون يا إخوة يأتون بالغرائب والمناكير يعني الآن مثلا في الإعلام بعض الدجالين لا يأتون بالأشياء المشهورة ليه؟ يأتون بالغرائب حتى يعني يجذبوا الناس إليهم ولا لأ دائما القنوات اللي هي يعني تأخذ الكذب يعني تكأ لهم وسلما إلى الناس دائما يأتون بالشقال إيه الغرائب والمناكير ليه حتى يجذب الناس إليهم كذلك الإيه الكذابون والوضعون في الحديث يعني يريدون أن يأتي أن يأتي بأشياء غريبة فهذا حديث الآمش معروف أنه من حديث الآمش فيأتي هذا الكذاب ويجعله من حديث من الزهري لقصد الإيه الإغراب يريد أن يأتي بشيء إيه غريب هذا حديث سهيل بن أبي صالح فيجعله من حديث الأعمش وهكذا هذا يسمى أيضا إيه قلبا يسمى إيه قلبا يبقى من صور المقلوب أيضا إنه هو يبدل راويا بأخر لقصد الإغراب هذا حديث سهيل بن أبي صالح ومعروف في الدنيا كلها معروف في الدنيا كلها ندح حديث من سهيل يأتي هذا الكذاب الأشر ويجعله من حديث من الأعمش لقصد الإغراب يعني يريد أن يأتي بشيء غريب حتى يعني يجذب الناس إليه وهذا كان يفعله القصاصون والكذبة والوضعون حتى يعطوا إيه يعني يعطيات من, من من الناس واضح إخوة يبقى القلب في الإسناد له سورتان إما إن هو يجعل اسم الأب اسما للابن واسم الابن اسما لأبيه كعب بن مرة مرة ابن كعب مرة ابن كعب كعب بن مرة واما ان يبدل راويا باخر فحديث سهيل بن ابي صالح يجعله من حديث الاعمش وحديث الاعمش يجعله من حديث مالك وحديث مالك يجعله من حديث ابن عمر وهكذا واضح دي ايضا من صور القلب ان يبدل راويا باخر نعم ثانيا مقلوب المدينه وهو مطعم الدين في مدينه وله صورتان ايضا الصوره الاولى أن يقدم الراوي ويؤثر في بعض كتب الحديث ومثال حديث ابي هريره عبد الرسل في السبعة الذين يظلمه الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ففيه ورجل تصدقه بصدقه فاخفاه حتى لا تعلم امينه ما تنفق شماله فهذا لما انقلب على بعض اواه وانما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفقه امينه الصورة الثانية أن يجعل راوي بنت هذا الحديث على إسناد آخر وجعل اسماده اسماده لبني آخر وذلك بقصد الامتحان وغيره مثلا ما فعل له له مع الإمام البخاري إذا إذا إذا قلب له شيئا تحليله وسألوه عنها امتحان لحبذه فوضتها على ما كانت عليه قبل قلب ولم يقصد في, في واحد منها نعم يبقى إخوة الثمرة الثمرة التي يعني يجنيها الإنسان من دراسة العلم الحديث عندما تمر به رواية حتى لا تعلم يمين وما تنفق شماله يعلم أنها إيه مقلوبة وأنها خطأ والرواية الصحيحة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين دي الثمرة وأيضا من الثمار الإنسان يجنيها من دراسة علم الحديث عندما تقرأ مثلا في كتاب من كتب الفقه أو التفسير أو الأصول فيقول مثلا الشارح هذا حديث مقلوب تعرف ما المراد بالإيه؟ بالمقلوب يعني هذا العلم يعني يعني نفهم به كلام العلماء كان نحو يعني نحو وسيلة إلى فهم الكتاب والسنة كذلك علم الحديث وسيلة إلى فهم الإيه؟ الكتاب والسنة يعني ابن حجر مثلا تقرأ كتاب يعني شرح حديث مثلا فتح البار يقول هذا حديث مقلوب أو انقلب على الراوي يعني عرفت المقصود بإيه؟ بانقلب على الراوي ليه؟ لأن إنسان عندما يقرأ مثلا شيئا لا يفهمه اما ان يعني لا يفهم هذا الشرح على على وجهه واما ان يترك الكتاب ويغلقه لانه لا يفهم شيئا من كلام العلماء لكن اذا كنت يعني الحمد لله عندك بعض الوسائل يعني عندك مثلا ثقافه في النحو في علم الحديث في علم اللغه تستطيع ان تفهم كلام العلماء فاذا قال مثلا ابن هذا حديث مثلا شاذ عرفت ماذا يقصد هذا حديث منكر هذا حديث انقلب على الراوي هذا حديث مثلا هذه الكلمه مدرجه في المتن عرفت يعني ايه مدرجه وتستطيع ان تفهم كلام العلماء فدي الثمره المرجوه من دراسه العلوم الايه علوم الاله أن تفهم كلام العلماء. طيب يبقى مقلوب المتن واضح، مقلوب المتن واضح. هناك أيضا صورة من صور القلب في المتن إن هو يعني يبدل أو يركب اسنادا لمتن ليس له، ويركب متنا لاسناد ليس له يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، من يحفظ اسناده؟ أحد يحفظ اسناد إنما الأعمال بالنيات من أول البخاري. من أول البخاري، قول كده؟ عن... لا لا, لا. لا انت جيت من النص، أنت؟ و... من لا برضو ما، لا. إحنا عايزين من أول البخاري رحمه الله. طيب هو يروي الإمام البخاري عن الحميدي رحمه الله عن يحيى بن سعيد الأنصاري. عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليسي عن عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنياه من صور القلب أن, يأخ أن يأخذ هذا الإسناد ويركبه على متن آخر فيكون مثلا حدثنا الحميدي حدثنا يحيى بن سيد الأنصار عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر قال من يريد الله به خيرا يفقيه في الدين ماذا فعل هذا الراوي ركب ه... هذا الاسناد على متن ليس له واضح ركب هذا الاسناد على متن ايه ليس له فهذا ايضا من صور الايه من صور القلب واضح يا من صور القلب وكان هذا يفعل هذا كان يفعل لاجل امتحان الشيخ من الذي يمتحن الشيخ طلبة انظر الى همة الطلبة مش اللي نايم وال... واللي بيفكر ولسان الظهر واللي... واللي بيتكلم مع لا كان الطلاب هم الذين يمتحنون الشيخ سبحان الله يعني الطالب يمتحن الشيخ لأجل أن يعلم أن هذا الشيخ ثقة لأن, لأن هذا العلم يا إخوة إيه دين فانظروا عما تأخذون دينكم فكان الطلبة أيام يعني أيام العلم وأيام كان يمتحنون الشيخ وطبعا هناك قصة عجيبة جدا يعني ذكرت في هذا الباب قصة امتحان العقيلي الامام العقيلي طبعا من عمه الجرح والتعديل له كتاب الايه الضعفاء الامام العقيلي من الائمه الكبار قال الامام العقيلي رحمه الله كان يحفظ الاحاديث عن ظهر قلب كان لا يحدث من كتاب ترطيبه في امر يعني هذا الذي يعني لا يفتح كتابا قط اما ان يكون من احفظ الناس واما ان يكون من ايه من أكذب الناس ما هو واحد من الاثنين الذي لا يفتح كتاب ودائما كل حاجة ما شاء الله يعني إذا سئل عنها ما شاء الله ربنا يبارك يقول في المسألة قولانه و... ف... فكان إما أن يكون من أحفظ الناس وإما أن يكون من أكذب الناس فالطلاب ارتابوا في أمر هذا الشيخ فكان من يريد أن يتلقى عنه يقول له العقيل اقرأ من كتابك الإمام العقيل يقول إيه للطلبة اقرأ من كتابك يعني مثلا راح عاوز يقرأ مثلا عليه حفص أو يقرأ عليه مثلا ورش أو يقرأ عليه شعبه فكان يقول له اقرأ من كتابك ولا يخرج العقيل كتابهم يعني ما شاء الله يعني طبعا هذا يعني في غاية نعم. فتكلمنا في ذلك الطلبة ارتابوا في أمر هذا الشيخ وقلنا إما أن يكون من أحفظ الناس أو من اكذب الناس من اللي بيقول بقى الطلب، فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته ونزيد فيها نزيد إيه؟ فيها وننقص يعني يأتي مثلا إلى المت اللي هو بتاعه إيه؟, إيه؟, إيه؟ إنما الأعمال بالنيات يجعله مثلا لإسناد آخر ويأخذ إسناد إنما الأعمال بالنيات يجعله إيه؟ لمتن آخر يعني يقلب له الأسانيد والمتون واضح؟ وكان يأتي إلى المتن مثلا ويزيد فيه إيه؟ جملة أو يزيد فيه كلمة أو مثلا ينقص منه جملة أو كلمة طبعا اللي هو يعني مدعن للعلم طبعا هيبان وينكشف واضح فأتيناه لنمتحن فقرأتها عليه الطالب اللي هو يعني مع الأحاديث اللي المقلوبة بدأ يقرأ هذه الأحاديث على العقيل قال فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك فاطنا لإيه لذلك فأخذ مني الكتاب طبعا ايه هو ارتاب يعني في هذه طبعا مقلوبة وخطأ فأخذ منه الايه الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من حفظه يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات المتن يأخذه ويركبه على إسناد ايه يحيى الأنصار عن محمد بن ريمان على القمة وأخذ ايه يحذف الزيادات ويشطب على الزيادات وايه والنقص ايه يضيفه الى الكتاب فأصلحها من حفظه فانصرفنا من عنده وقد طابت نفوسنا وعلمنا انه من احفظ الناس فهذه قصة يعني يعني فيها القلب القصد الايه الامتحان وقصه يعني سبحان الله في غايه العجب والعجيب ايضا ان الشيخ العقيلي لم يغضب عليهم وانا أظن والله أعلم خاله فطن إلى أن هذا ايه يعني من عمل, من عمل هؤلاء يعني أنا أظن والله على انه فطنا إلى أن هذا من صنع هؤلاء يعني تعمدوا فعل هذا حتى إيه يمتحنون وطبعا صنيع العقيل يختلف مع صنيع ابن نعيم الفضل بن دكين تعرفون الفضل بن دكين هذا من أكبر شيوخ البخاري رحمه الله ابو نعيم الفضل بن دكين له قصة يعني مع يحيى بن معين الإمام أحمد يحيى بن معين طبعا كان كان يسمى البعبة يعني كان يسمونه البعبة يعني اللي هو عشماوي يعني فطبعا لأن يحيى بن معين إذا تكلم في رجل خلاص يعني صارت هذه الكلمة عارا عليه إلى يوم الدين يعني الآن مثلا يحيى بن معين متوفى سنة كام ونحن الآن مثلا في القرن الرابع عشر ويقال فلان كذاب وفلان مغفل وفلان دجال وفلان متروك فكان يحيى بن معين رحمه الله اذا تكلم في راون خلاص الى يوم القيامه والناس يقولون فلان كذاب فلان متروك فلان كذا فكان الروى عندما يروا يحيى بن معين كانوا يخافون منه خوفا شديدا يعني بعض الروى مثلا امثالنا كان يعني ينام في مجلس الإيه في مجلس العلم يعني بعض الناس يعني يريح كده وينام لكن اذا رايح يحيى ابن معين انتبه ولم ينم ولم إيه تطرف له عين ويخشى انه اذا نام ماذا يصنع يحيى ابن معين خلاص يقضي عليه يقول رأيته نائما في مجلس العلم طبعا ابن معين اذا قال هذا في رجل خلاص الكتب بقى إيه طبعا كتبت هذا الكلام وصارت وصمة عار في هذا الراوي كان نائما في مجلس الشيخ فكان الراوي اذا راى يحيى ابن معين ينتبه ويذم مثلا يغسل وجهه حتى إيه لا ينام ويحيى ابن معين جالس رحمه الله كان شديدا على الرواه المهم هو أراد أن يمتحن أبا نعيم الفضل بن دكين فقال له الإمام أحمد وكان من آدب الناس أحمد كان من آدب الناس كان مؤدبا جدا فقال لا تفعل يعني أمام أحمد ينصح يحيى بن معين أن لا يفعل فقال لا لابد أن أختبر الشيخ فالمهم ذهب يحيى بن معين والإمام أحمد إلى مجلس أبا نعيم الفضل بن دكين واضح فطبعا يحيى بن معين طبعا بمنزله الشيخ الالباني كده والشيخ ابي اسحاق والشيخ محمد عمرو فطبعا لما رااه ابو عيم الفضل بن دكين طبعا يعني اكرمه وقربه اليه واجلسه معه على الايه على كان طبعا المحدث يجلس على ايه مصطبه عاليه حتى يراه الناس فالمهم اجلسه مع المصطبة طبعا بين الارض وبين المصطبة ممكن مثلا كام متر يعني أو متر ونص هو حاضر مثلا مجلس عشرة ألاف تخيل عشرة ألاف مثلا محدث يجلسون في مجلس أبي نعايم الفضل بن دوكان فكان يجلس على مصطبة عالية حتى يرى لإيه الناس وكان يجعل لهم مستملي اللي هو المبلغ عندنا اللي هو يقف مثلا عند آخر الباب يملي على الناس إذا قال حدثنا يقول المستملي حدثنا وواحد مثلا في أول الشارع يقول حدثنا واللي هو مثلا بياد شوية يقول حدثنا هكذا فكان كل محدث مستملي يملي على الناس المهم هو أجلس يحيى بن معين عن يمينه وأجلس إمام أحمد عن يسار فالمهم يحيى بن معين أخرج الأحاديث المقلوبة التي إيه يريد أن يختبر بها الشيخ فذكر حديثا ف يعني فأبو نعيم يعني مرت عليه الثاني الثالث الرابع ففطن إيه أبو نعيم إلى أنها دي حيلة من من من يحيى بن معين فماذا فعل رفضه برجله فأسقطه من على المصطبة يعني أنظر إلى هذا الصنيع رفض من يحيى بن معين ده يحيى بن معين ده إخوة يعني مش ده يعني إمام من أئمة الجرح والتعديل من أئمة الكبار ومع ذلك لما فاطنا إلى هذا الصنيع قال إنك تريد شيني إنك إيه تريد إيه شيني أن تشينني بين الناس فرفصه برجل فأسقطه من على المصطبة فقال له الإمام أحمد قد نصحت لك ألا تفعل فقال له والله لرفسته أحب إليه من كذا وكذا لرفسته إيه؟ أحب إليه من كذا وكذا ليه؟ هو الحمد لله علم أن الشيخ ثقة وهذا هو المراد إثباته كان هو يريد أن يتأكد أن الشيخ ثقة فلا يعني أنه رفسه برجله أو شتمه أو مثلا أغلظ عليه القول أو الفعل لا هو يعني أنه الحمد لله إطمأن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن العقيل رحمه الله مسك ايه نفسه واخذ الكتاب واصلحه وانتهت الـ الـ القصة يعني. نعم. الأسباب الحاملات على القلب تختلف الأسباب التي تحمل بعض الرواضي على القلب وهذه الاسباب هي أولا قرص الإغرام ليرغم الناس في دواية حديثية والأخذ, والأخذ عنه الثاني قرص الامتحان والتأكل من حج المحدث وترغم ضبطه الثالث الوقوع في خاطر الغرض من غير قصد كلام <تصفيق> واضح حكم القلب يختلف حكم القلب بحسب حسب السبب الحاوي عليه فان كان قلب القصد الغرض فلا شك في انه لا يجوز لان فيه تغييرا للحديد وهذا من عمل الوضعي وان كان بقصد الامتحان فهو جائز من الحرز المحدد وهذا بشرط ان يبين الصحيح قبل قبل المجلس نعم يعني مثلا اذا اراد احد ان يمتحن الشيخ ولم يفطن الشيخ الى هذا لابد في نهايه المجلس ان يبين الايه ان يبين الصحيح يعني مثلا دلوقتي انا قلبت بعض الاحاديث على الشيخ لقصد الامتحان لكن الشيخ لم يكن ثقه فلم يفطن الى هذا الايه القلب لابد في نهايه المجلس لابد أن أبين الناس أن هذه الأحاديث مقلوبة وأنها خطأ وأن أبين لهم الأحاديث الصحيحه لماذا إخوة حتى لا تنتشر بين الناس لأن بعض الناس الذي سمعها يظن أنها أحاديث صحيح فيذا فيرويها على أنها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي مقلوبة لذلك لابد إذا لم يفطن الشيخ الى هذا لابد ان يبين في نهاية المجلس يعني يقف يقول يا جماعة انا قلبت هذه الاحاديث لاجل امتحان الشيخ وهذه الاحاديث مقلوبة والصواب كذا وكذا وكذا واضح نعم. وإن, خو... وان كان عن خطأ وسهل فلا شك في ان فاعله معذور في خطئه، لكن اذا كثر ذلك فانه يخل الضبي وجعله ضعيف حكم الحديث المقلوب اما الحديث المقلوب هو من انواع الضعيف المقلوب كما هو المعلوم وذلك لأنه مخالف, مخالف لرؤية المقلوب أشهر المصنفاته كتاب رافع الارتياف المقلوب عن من الأسماء والإقام المخطيم البغراضي والظاهر من إذن كتاب أداره خاصه في اسم المقلوب الواقع في السنة فقط طيب في سؤال هل أحد عنده سؤال في الفت باضي الحمد لله يعني هو المطلوب حفظ معنى المقلوب وإنه هو يقع في الاسناد ويقع في المتن ومثال لقلب الاسناد وقلب المتن فقط يعني الأشياء الكثيرة التي ذكرناها هي من باب إيه يعني لكن المطلوب يعني حفظ ما معنى الحديث المقلوب أنواعه إما أن يقع في الاسناد وإما أن يقع في المتن ممكن سؤال تكملة القلب يقع فيه نوات ونوات يبقى عرف الاسناد والمتن عرف الحديث المقلوب مثلا مثالا له تقول حتى لا تعلم يعني شيم يمينه ما تنفق إيه شمال واضح يا إخوة؟ نعم ها. يعني مثلا إذا أردنا أن نضع مثلا آآ آآ سؤالا مثلا في المقلوب أقول لك مثلا عرف الحديث المقلوب عرف الحديث المقلوب واحد اثنين القلب يقع فيه نقط ونقط يبقى يقع في في السند والمتن أذكر مثلا للحديث المقلوب في المتن ومثلا أيضا للمقلوب في السند يبقى تلك تات أسئلة في الحديث المقلوب واضح سؤال ولا صعب ما ان شاء الله لو لو الوقت والله في ساعه يعني انا عندي رغبه ان انا اوملي اسئله في نهايه كل إيه؟ كل مبحث لكن الوقت احيانا ايه لا يعني يكون في فسحه في الوقت نم أسئلة اسئله يعني نعم الله المستعان يا والله الوقت يريدشي وقت والله يعني معلش هو معذيرا لكن انا احاول بقدم كان في نهاية كل نوع من انواع علوم الحديث املي بعض الاسئلة اللي ممكن ايه يعني تأتي إيه من الامتحان ان شاء الله نعم المزيد اه نعم. ومثال القلب في سنة الماد هل يدخل في غرض في الهزة المطلوب في اه يدخل نعم يدخل. هو مثلا في علم الحديث المصطلحات تتدخل. المصطلحات ايه بس لأ إيه تتدخل يعني. واضح؟ يعني المقلوب معلول أيضاً والالمدرج معلول والمدرج يخش في المقلوب يعني المصطلحات إيه تتدخل. لكن هناك مصطلحات لا تتدخل. لكن في غالب مصطلحات الحديث أنى إيه تتدخل متدخلة يعني. ثالثاً الح الحديث النزيه في منتصف الأسند. تعريفه. لغة المزيد بسمفعول من الزيادة والمتصل ضد المنقطع والأسانيد جمع إسناد الصلاحة زيادة راو في أثناء سنة ظاهر نعم طيب النوع الثالث إخوة من أنواع أو من صور المخالفة ما يسمى المزيد في متصل الأسانيد يسمى إيه المزيد في متصل الأسانيد إحنا مثلا عندنا إسناد نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر هل تعرفون نافعا اللي هو مولى من مولى ابن عمر طبعا نافع من اثبت الناس فين في ابن عمر من اثبت الناس في ابن عمر مين نافع وقيل في ترجمته انه لم يخطئ ليس له خطا خطا ليس له خطا قط يعني لم يخطئ قط يعني نافع مولى ابن عمر لم يخطئ قط طيب ناو كان مول طيب. طيب نافع عن ابن عمر وبعد الرواه قال نافع عن سالم عن ابن عمر يعني الآن عندنا الخلاف على من الخلاف على نافع لا النافع هو الشيخ الذي يختلف عليه فتلميذ قال نافع عن ابن عمر وتلميذ آخر قال إيه؟ نافع عن سالم عن ابن عمر طيب يبذات في الإسناد ايه سالما وضح جماعت الورا. يعني الحديث الأول نافع عن ابن عمر جاء راون وزاد نافع عن سالم عن ابن عمر هو حديث واحد ومتن واحد لكن بعض الرواه زاد سالما في الإسناد واضح؟ هذه الزيادة خطأ هذه الزيادة إيه؟ خطأ والإسناد بدونها متصل. يعني إيه إسناد بدونها متصل يعني نافع عن ابن عمر متصل واضح ثاني يبقى عندنا نافع عن ابن عمر جاء راوين فقال نافع عن سالم عن ابن عمر هو حديث نفس الحديث نفس الحديث نفس المتن وكل حاج لكن هذا الراوي أخطأ فزاد سالما والإسناد بدون سالم متصل يعني نافع سمع من ابن عمر هذا هو المراد بالإيه المزيد في متصل الأسانيد المزيد في متصل الأسانيد يعني هو زاد راويًا في الإسناد خطأً والزيادة والإسناد بدون هذه الزيادة متصل يعني نافع سمع عبد بن عمر فلم يحتاج إلى هذه الإيه الزيادة فيقولون عنه إيه المزيد في متصل الأساني واضح يا أخوة كلام واضح طيب الآن نريد أن نعرف الإيه المزيد في متصل الأساني إيش قال زيادة راون في أثناء سند ظاهره الاتصال زيادة إيه راون اللي هو مين سالم في في ظاهره إيه؟ الاتصال وممكن أن نعرف نقول هو أن يزيد لمن أراد يعني تعريفا يعني زيادة في التوضيح هو أن يزيد راون هو أن يزيد راون هي أصلها راوي صح راوي بليه لكن في حالة الرفع والجر تحذف الياء واضح نقول روا هذا الحديث راوي ولا نقول راوي متى تظهر الياء في حالة النصب فقط إيه؟ يعني خالف هذا الراوي راويا أما في حالة الرفع والجر تحذف هذه الياء فنقول إيه؟ هذا الحديث راوي واحد راوي يعني أخروه وتنوين واضح طيب هو ان يزيد راون اخرها واو وتنوين تحتها في الاسناد المتصل هو ان يزيد راون في الاسناد المتصل هو ان يزيد راون في الاسناد المتصل لذلك سم... سموه الايه المزيد يعني المزيد هنا جاي من كلمه ايه يزيد راون في الاسناد المتصل لذلك قالوا ايه المزيد فيه متصل الاسانيد يعني الإسناد بدون هذه الزيادة متصل يعني لا يحتاج إلى هذه الزيادة هو أن يزيد راون في الإسناد المتصل رجلا اللي هو مين عندنا؟ سالم لم يذكره غيره لم يذكره غيره والإسناد بدون هذه الزيادة إيش؟ متصل أحسنتم وهذه الزيادة إيه؟ خطأ حسنت وهذه الزيادة خطأ ثاني هو أن يزيد راون في الإسناد المتصل رجلا لم يذكره غيره والإسناد بدون هذه ال... ب... الإسناد بدون هذه الزيادة متصل وهذه الزيادة خطأ ثاني هو أن يزيد راون في الإسناد المتصل رجلا لم يذكره غيره والإسناد بدون هذه الزيادة متصل وهذه الزياده خطا واضح يا اخوه ده يسمى المزيد في متصل الاسنان يعني حبذا اخوه لو فهمت التعريف ثم تعبر باسلوبك انت حتى اذا نسيت التعريف يبقى ايه تستطيع ان إيه؟ ان تستحضر المعنى يعني الان اذا فهمت المعنى يستطيع ان تستحضر اللفظ الذي تعبر به انت يعني احيانا الانسان ينسى هذا التعريف ماذا تصنع إذا كنت فاهما للمعنى استطعت أن تعبر أنت عن هذا المعنى يعني إذا قلت مثلا أن يزيد الراوي في الإسناد زيادة خطا والإسناد بدونها متصل جميل يعني المهم أن يبين أنك فهمت المزيد في المتصل الأسانين فأنت تفهم وتعبر بأسلوبك أنت إذا لم تستطع أن تحفظ التعريف كما أمليته عليك واضح؟ نعم ثم ذكر مثالا له، ثم ندخل في الزيادة في هذا المثال. يعني الحمد لله إذا عرفت المعنى وعرفت التعريف الأمثلة تكون إيه واضحة وكما قلت لك نافع عن ابن عمر ونافع عن سالم عن ابن عمر. نعم. فضل. مثلاً، مروة المضارع قال حدثنا سفيان عبد الرحمن بن يزيد حدثني وسلو من أبي دا. قال سمعت ابي ادريس قال يا سبطاء واذلا قال سمعه ابا ادريس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلدوا على القول ولا تصدوا اليها الزياده في هذا المثال الزياده في هذا المثال في موضعين الموضع الاول في لفظ سفيان والموضع الثاني في لفظ ابي ادريس وسبب الزياده في الموضعين هو الوهم اما زياده سفيان فوارد من المدونه بنهوه لأن عدم من استقاط الحديث عن ابن مغارة عبد الرحمن بن يزيد الغشاني ولم يذكر سفيان ومنهم من صرح فيه بنخبر. طيب يا أخو ما معنى الوهم؟ ما معنى الوهم؟ الخطأ واضح؟ يبقى السبب الزيادة إنها خطأ من بعض الرواة واضح؟ يعني وهم من بعض الرواة. وأما زيادة الرأي الحديث فوهم من ابن مغارة فوهم من ابن مغارة. على مناسبات أو الحديث عن عبد الرحمن البديزي، فلم يذكر أبا إدريس. إنه من صراحة سماع جسري من وزير. طيب، إخواني ما شاء الله. كم وضعنا؟ شروط الرزاز. اشتغل الرزاز وعن بعدها وهم لمن زادها شوطة. وهما الأول أن يكون من لم يزد من لم يزده أفض من, من زادها نعم. ب الآن يا إخواني نحن نتكلم. متى نحكم على حديث زياده بانها ايه خطا متى نحكم على حديث زياده بانها خطا احنا عرفنا من خلال يعني دراستنا علم الحديث اننا عند الاختلاف ماذا نفعل ماذا نفعل نرجح يعني عند الاختلاف نرجح بين الرواه ولا لا يعني اذا كان عندنا خلاف لابد ان نرجح بين الرواه طيب من الذي نقدم الاحفظ والايه والأتقن والاثبت دائما عند الاختلاف نقدم الأثبت والأحفظ والإيه والأتقن. يبقى الأمر الاول عند الاختلاف لابد من الترجيح بين الرواه والترجيح يكون بناء على الإيه الأتقن والأحفظ والأضبط والأوسق. يعني الأوسق نقدمه على الأقل منه والأتقن والأضبط نقدمه على الأقل إيه منه. لذلك لما العلماء رحمهم الله حكموا على الرواه تجد مثلا الإمام أحمد يقول في راون ثقة سبت ثقة إيه؟ سبت هذا في أعلى إيه؟ أعلى مراتب إيه؟ التعديل وطارة يكون مثلا بخن بخن يعني هذا أيضا إيه؟ يعني هذا غاية في السناء يعني عندما يكون الراوي في أعلى درجات الحفظ والإتقان تجد الإمام أحمد يقول في الراوي بخن بخن هذه طبعا لفظة مستلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالإمام أحمد يقول بخن بخن في الراوي ويقع في أعلى مراتب إيه؟ الحفظ ثقة سبت طيب لما يقال فراوي مثلا لا بأس به يبقى ايه اقل يبقى واحد ثقة سبت واحد ايه بخن بخن طيب اذا اختلف الثقة السبت مع الصدوق او لا بأس به من نقدم الثقة السبت واضح يبقى عرفنا فائدة مراتب التعديل يعني هذه المراتب ليست يعني ليس له فائدة لا لا فائدة عند الاختلاف هنقدم الذي قيل فيه باخ باخ عن الذي قيل فيه مثلا لا بأس بي أو صدوق أو مثلا يعني الألفاظ اللي هي يعني ضعيفة في التعديل واضح فالشرط الأول لكي تكون هذه الزيادة خطأ أن يكون الذي لم يزد هذه الزيادة أتقن وأحفظ وأضبط ممن زادها واضح يعني الآن عندنا راوي قال نافع عن ابن عمر وراوي أخي قال نافع عن سالم عن ابن عمر نظرنا في الراوي الذي قال نافع عن ابن عمر اللي هو ما لم يزد هذه الزيادة فوجدنا ثقة ثبت وجدنا إيه ثقة ثبتا والذي زاد سالما لا وجدنا العلماء يكون فيه فلان لا بأس به أو صدوق أو يعني المهم هو إيه في أدنى درجات الإيه الثقة من نقدم الثقة السابقة اللي هو لم يزد هذه الزيادة يبشر الحكم على الزيادة بالخطأ أن يكون الذي لم يزد هذه الزيادة أتقن وأحفظ وأضبط وأوسق من الذي زادها هذه الكلمات متراضفة يعني الأوسق والأتقن والأضبط والأحفظ كلها بمعنى واحد يعني إذا أردت أن تعبر الأوسق والأحفظ والأتقن والأضبط واضح؟ طيب الشرط الثاني ان يقع التصريح بالسماع في موضع الزياده ما حدش يعني يجيب الا اذا رفع يده ان يقع التصريح بالسماع ما معنى التصريح بالسماع ان هو يقول ايه حدثني وسمعت اخبرني هذا التصريح بالسماع في موضع الزياده اللي عارف يرفع ايده ما موضع الزياده اللي عارف يرفع يده في الحديث بتاعنا اللي هو نافع عن بن عمر ونافع عن سالم بن عمر اللي عارف يرفع ايده ما موضع الزياده تفضل الزياده هي الموضع يعني, م... يعني مين يعني يعني <تصفيق> <ساين. تصفيق> مين يعني مين يعني مين يعني مين يعني مين يعني مين يعني مين فين موضع يعني مين يعني مين يعني مين يعني مين يعني مين يعني مين يعني مين يعني زين صح انت ده صحيح اذكر مثال انا عشان سهل يعني فموضع الزياده اللي هو إيه سالم موضوع الزيادة اللي هو إيه سالم يعني عندنا نافع عن ابن عمر ونافع عن سالم عن ابن عمر موضوع الزيادة فين ده قال إذا وقع التصريح في موضوع الزيادة دل ذلك على خطأ الزيادة يعني إيه يعني نافع يقول الزيادة يكون نافع ابن عمر أو أخبرني ابن عمر أو سمعت ابن عمر فإذا وقع التصريح بالسماع بين نافع وابن ابن عمر دل ذلك على خطأ الزيادة واضح؟ دل ذلك على خطأ الزيادة آه. يعني الوقت لو عندنا نافع عن ابن عمر عن ففي احتمال أنه ممكن نكون سمعه من ابن عمر وسمعه من سالم عن ابن عمر لكن إذا قال نافع حدثني ابن عمر او سمعت ابن عمر او اخبرني ابن عمر فهنا يقينا او دلالة قاطعة على ان ايه الزيادة خطأ في الاسناد لان نافع قال ايه حدثني او اخبرني او سمعت وادا هذا معنى ان يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة اين موضع الزيادة ليسالم فنافع بدلا من ان يقول عن ابن عمر يقول لا سمعت ابن عمر او اخبرني ابن عمر او حدثنا ابن عمر فانتفت الزيادة الزيادة ليس لها هنا إيه موقعا من الاعراب ولا لا ليس لها موقعا من الاعراب لان هو قال حدثني ابن عمر يعني يعني هو يقول لك انا سمعت هذا مباشره من ابن عمر يبقى الذي زاد هذه الزياده اخطا فيها واضح اذا قلت حدثني ابي او حدثني جدي او سمعت جدي وجاء واحد وجعل واسطه بينك وبين جدك فهذه الوسطه تكون ايه خطأ لأنك تقول حدثني أبي يعني أنت سمعت هذا من أبيك مباشرة أو حدثني جدي يبقى أنت سمعت هذا من جدك مباشرة إذا جاء واحد وقال زاد مثلا بينك وبين أبيك واسطة عمك مثلا أو خالك يبقى دي زيادة دي إيه خطأ لأنه صرح بالسماع قال حدثني وأخبرا يبقى دي إيه شرطين عشان نحكم على الزياده بأنها خطأ أن يكون من لم يزدها احفظ وأتقن وأوثق وأضبط ممن زادها شرط الثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة نعم. إخوة اللي مش فاهم يقول أنا مش فاهم يعني. أن يقع التصريح اللي هو إيه في موضع الزيادة يعني موضع الزيادة اللي بين نافع بين ابن عمر أوه. طيب إيه العكس بقى العكس إنه هو اللي يصابه طيب ح... طب احنا قلنا نقول كده ولما نافع قال سمعت ابن عمر دل ذلك على الواسط ما فيش طيب تنتفي الزياده ما ده المراد احنا نستدل بالسماع على خطا الزياده صحيح كده واضحه الان واضحه ولا لا ما تستحيش اه ما هو ده المراد ما هو ده المراد اذا وقع التصريح بالسماع دل ذلك على خطا الزياده على انتفاء الزياده لا ما هو انتفاء يعني خطأ نحن محدثين يعني فنقول ايه خطأ ما نقولش انتفاء انت محدث الان تقول خطأ وهم واضح فتعبر بعبارات المحدثين ودل ذلك على انتفاء الزياده الزيادة منتفيه مش موجود تمام ده المراد في ايه طب ما احنا نقول في موضع الزيادة نعم طب ما نعرف ودي دي تعبيره عشان هو يعني اول من قال هذا الحافظ ابن حجر انا عندي كتاب الحافظ ابن حجر اللي هو اللي هو ايه النزهه هو قال هذا هوت هو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا ان يقع التصريح في موضع الزيادة يعني هنشيل سالم اللي هو موضع الزيادة ونحط بداله سمعت او حدثنا او أخبرني. ده كتاب النزه هوت امامي واضح مش تفهم ولا كلمة قال نفس العبارة الشيقال وشرطه ان يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة واضح أن يقع التصريح في موضع الزيادة نفس التعبير في موضع الزيادة هو الشيخ محمود الطحان أخذها من هنا ووضعها في الكتاب واضح مثل مثلا وحط مكانها اه نعم اه يا سالم ويحط محل حدثنا واخبره نعم واضح يا جماعه لو في إيه؟ لو لا قد وقد قد وقد دي بقى ترجع للقرائن والملابسات احنا قلنا علم الحديث يا اخوه يعني ايه ما حاجة حاجه ايه ثابته كل كل حديث يخضع للايه للقرائن والملابسات ما ينفعش انت يبقى استامبه وت ايه وتخليها على كل الاحاديث يعني الروجيتا كده وكل مريض يدخلك تدي له الروجيتا نفس الروجيتا لا كل حديث ايه له قرائن وله ملابسات واضح يا إخوة كل حديث ايه له القرائن بتاعته والملابسات بتاعته واضح فما فيش قاعدة ثابته مطرده في المعامله مع الاحاديث لا كل حديث يبقى له خصوصيه وله مثلا ملابسات وله كذا وليه كذا فلا بد ان نكون عندنا مرونه عند المعامله مع الاحاديث واضح يا جماعه يبقى ان يقع التصريح في موضع الزياده يعني شيل سالم وتحطه ليه حدثني او اخبارني لو مش واضح اراجع الشريط تاني ان شاء الله تتضح لك يعني بإذن الله. فيختل الشيطان او احد منهم ترجحت لزياده وقويه وعد الاسناد الخالي من تلك الزيادة من قلع لكنهم ترعوه وهو الذي يسمى الفرصة الخفي. نعم الاعتراضات الباردة على الدعاية أمور الزياده يعترض على الدعاية أمور الزيادة باعتراضين هما الأول إن كان الاسناد الخالي عن زيادة الحرف عام في موضع الزيادة فلنبغي أن يرجع على المقلع والثاني وإن كان مصرح فيه السماع احتمال أن يكون سمعهم من عجل عن أول ثم سمعهم من ابنهم ويمكن ان يجاب عن ذلك بما يلي أمل اعتراض الاول فهو كما قال المعطل وأمل اعتراض الثاني فالاحتمال المذكور فيه ممكن لكن العلماء لا يحكمون على زيادة بيانها وهم إلا مع قرنة تدل على ذلك. نعم. يعني يقول يعني مثلا الآن يا إخوة أنا بقول مثلا حدثني الشيخ سامح حفظه الله حدثني إيه الشيخ سامح ثم بعد ذلك قلت نفس الخبر قلت حدثني الشيخ طارق عن الشيخ سامح هل هذا يعني يعني يتعذر الوقوع لا يمكن الوقوع يعني مثلا في مرة حدثني الشيخ سامح مباشرة سمعت منه مباشرة هذا الكلام في اليوم التالي الشيخ طارق حفظه الله أخبرا يعني الشيخ سامح بنفس الخبر ففي المرة الأولى قلت حدثني الشيخ سامح في المرة الثانية إيه حدثني الشيخ طارق عن الشيخ سامح يبقى في المرة الأولى سمعته مباشرة من إيه من الشيخ سامح وفي المرة الثانية سمعته بإيه بواسطة كلنا يحدث له هذا فالشيخ يقول هنا يعني إذا وقع التصريح بالسماع فيحتمل فعلا أن نافع سمعه مرة من ابن عمر ثم بعد ذلك لقي سالما فسمع منه هذا الحديث عن ابن عمر ولا لا وارد ولا مش وارد وارد فنقول فعلا وارد هذا فلا بد ان نضيف شرطا ثالثا لكي تكون الزياده خطا وبذلك ينتفي هذا الاعتراض ينتفي ايه هذا الاعتراض ايه بقى الشرط الثالث اكتب هذا الشرط الا الا هي الا تكتب زي اخوه ان ولا ده ايه اشهد ان لا اله الا الله في الاذان تكتب ايه ان ولا لكن عند النطق نطغم اللام في النون او بنشيل الايه النون خالص ونقول ايه اشهدوا ان لا اله الا الله بعض الناس يقول أشهدوا ان لا اله الا الله ده خطا هي تكتب ان وبعدين ايه لام الف يعني ان وبعدين ايه لام الف لكن عند النطق تقول ايه قل يبقى انا كتبت انا ايه ألا ألا يرد ألا يرد احتمال ألا يرد احتمال صحة الوجهين عن الراوي ألا يرد صحة الوجهين ألا يرد احتمال صحة الوجهين عن الراوي الا يرد احتمال صحة كلا الوجهين عن الراوي ألا يرد احتمال صحة كلا الوجهين عن الروي. ألا يرد احتمال صحة كلا الوجهين عن الروي. خلاص يا إخوة واضح الآن يبقى مفيش احتمال إن أنا سمعت هذا من الشيخ سامح مباشرة وبعد كده سمعته من الشيخ طارق عن الشيخ سامح. لو في احتمال لو في احتمال يبقى التصريح بالسماع ليس دليلا قاطعا على الخطأ واضح لو في احتمال لنا سمعته مرة من الشيخ سامح ومر من الشيخ طارق عن الشيخ سامح فالتصريح بالسماع ليس ae دليلا قاطعا على الخطأ لان ممكن اقول حداسا الشيخ سامح وفعلا انا سمعته مباشرة من الشيخ سامح وممكن اquelle اقول حداسا الشيخ طارق عن الشيخ سامح فالتصريح بالسماع ما احتمال اني سمعت هذا الحديث مره مباشره من الشيخ سامح ثم من الشيخ طارق عن الشيخ سامح فالتصريح بالسماع ليس دليلا قاطعا على الايه الخطا اللهم الا بهذا القيد الا يرد احتمال صحه كلا الوجهين عن الراوي واضح واضح يا اخوه يعني اذا ترجح لدي ان نافعا سمعه مره من من ابن عمر ومره من سالم عن ابن عمر خلاص اصحح الوجهين اصح ايه فنافع عن ابن عمر صحيح ونافع عن سالم عن ابن عمر صحيح ده اذا كان في احتمال انه سمعه مرتين لكن اذا انتفى هذا الاحتمال مع التصريح بالسماع في موضع الزيادة لابد ان تكون الزيادة ايه خطأ وكلام لو مش واضح برضو حاول تراجع لايه الشريط مرة ثانية واضح اخوة يعني اذا قلت حدثني اذا قلت حدثني يحتمل أحد أمرين، يحتمل أحد أمرين، إما أن تكون الزيادة خطأ وإما أن تكون الزيادة صحيح. امتى تكون الزيادة صحيحة؟ امتى؟ لو لو عند احتمال أننا سمعته مرتين. طب إذا انتفى هذا الاحتمال، تبقى الزيادة خطأ. واضح؟ طيب. أشر المصنفات في كتاب تميز المدينة في مختصر أسئلة الختيم الباردالي. طبعا طيب يا اخوي بالنسبه للمزيد في المتصل الاسانيد مثلا عرف المزيد في المتصل الاسانيد باسلوبك انت المهم اللي يعني يكون التعريف صحيحا تكون مثلا زياده راون في الاسناد وهذه الزيادة خطا والاسناد بدونها متصل يمشي التعريف المهم اللي ايه ما لا تنقص من التعريف شيئا مهما واضح واذكر مثالا عن المزيد في متصل اساني تقول نافع عن ابن عمر وسالم عن نافع او نافع عن سالم عن ابن عمر حتى تتعود على حفظ اليه رجال الحديث نافع عن ابن عمر ونافع عن سالم عن ابن عمر ساله يا جماعه الاصعب حتى تتعود على حفظ رجال الحديث نعم نعم لا ما هو الزياده خطا وبدون الزياده صحيح ضعيفة. اه ضعيفه ابن عمر هي الصحيحه واضح طيب طيب لو زودنا سؤال شروط او يعني يعني نضيف هذا السؤال ولا ما نضيفوش الامر اليكم متى نحكم على الزيادة بانها خطا لا شروط الثلاثه متى نحكم على الزيادة بانها خطا طبعا ده سؤال ممكن ياتي مثلا ايه للتمييز بين الطالب اللي هو يعني بلغة يعني بلغة يعني كبيرة وبين الايه ايه رايكم نقول ولا ولا نشطبه سهل يعني اول شرط ان يكون الراوي الذي لم يزد هذه الزياده اتقن واحفظ الامر الثاني ان يقع التصريح في موضع الزياده الامر السادس الا يرد احتمال صحه كلا الوجهين عن الراوي فهو علم الحديث محتاج لحفظه شوية محتاج ايه؟ نعم <تصفيق> الذي لم يزد هذه الزيادة احفظ واتقن ممن زادها طيب مفصل انت كاتب الكلامنا من الاول <تصفيق> كده بقى يعني اعرفت انت بتكتبش وراي <تصفيق> النقذك في درجات اعمال الانسان على فكرة الشروط منا ذكرتها لي كده أنا, عتا أنا, عتا أنا أمليت عليكم يعني تريبا خمس دقائق فاحنا إيه فطبعا لابد أن الإسطوانة تكون جنبك وانت بتذاكر ممكتوب نعم يبقى الإسطوانة يا إخوة وانت بتذاكر تكون جنبك عشان الشيء اللي انت مثلا ما عرفتش تكتبه تكتبه من الإسطوانة إن شاء الله طيب يعني هذا السؤال اللي هو متى نحكم يعني يحتمل ويحتمل لأنه بعد يكون ممكن إيه يكون صعبا على بعض الإخوة يعني. يبقى متى نحكم على الزيادة بأنها إيه خطأ واضح طيب يبقى كده ثلاث أسئلة برضو في الحديث اللي المزيد في متصل الأساني واضح؟ نعم المضطر ربيع الحديث المضطر تعريفه لغة وإسم فاعل الاضراب هو اختلال الأمر وفتاد نظامي وأصبح من الاضراب الموجود إذا قصرت ح إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعض يارون على أوجوه مختلفة المسلاميات في القول نعم دلوقتي يا إخوة في بعض الأحاديث بعض الرواه يضطرف فيها يعني مثلا راو واحد مثلا حديث مثلا شايبتني هود وإيه وأخواته هذا الحديث مثال الحديث المضطرب يعني إيه الحديث المضطرب يعني الراوي يحدث بهذا الحديث على اوجه مختلفه يحدث ايه بهذا الحديث على اوجه مختلفه فيقال له هذا الراوي اضطرب في هذا الحديث يعني مثلا مره يجعل هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يحدث بهذا الحديث فيجعله من كلام الصحابه واضح يبقى مره من كلام النبي ومره من كلام الصحابه المره التالته يجعله من مسند أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ ده وجه إيه ثالث وجه رابع يجعله من مسند عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم المهم أنه هو يروي الحديث الواحد على اوجه إيه مختلف رون واحد طيب ده إن دا يدل على إيه لا مشارط على, على إيه على أنه لم يحفظ هذا الحديث على إيه أنه لم يحفظ هذا الحديث لأن الإنسان إذا حفظ الحديث يحدث به على وجه واحد بس يعني يحدث به على وجه وبعد سنة لو سئل عنه يحدث به بنفس الوجه ولذلك كان العلماء يختبرون الرواب ذلك وكان هذا يفعله أمن الدولة حتى قالوا إيه إذا كنت كذوبا فكن إيه ذكورا إذا كنت إيه كذوبا فكن ذكورا بعض الناس يعني يكذب ولا يتذكر ماذا ايه قال فكان طبعا من الدولة يسألوا يعني مثلا عشرة اسئلة وبعد ساعة وساعتين يسألوا الايه لا اسئلة هي هي فلا ايه ايه يعني ايه يعني مضطر في الاجابة مرة اجاب بكذا ومرة اجاب باجابة تانية فيعرف يعرف ان هو ايه يعرف ان هو ايه كذا يعني بقول له مثلا بتسمع لمين فاول حاجة قال له باسمع له وفلان فالمرة الثانية بعد الساعتين قال له انت بتسمع لي مين فذكر ايه ناس تانيين واضح قال له انت بصلي الفجر فين قال له مثلا في مسجد البخاري جي بعد الساعتين قال انت بصلي الفجر فين قال له في مسجد المنشاوي فيعرف ان هو ايه كذاب لذلك قال له اذا كنت كذوبا فكون ايه ذكورا يعني اعرف انت كذبت ازاي وقلت ايه عشان لما تيجي تسأل عليه مرة تانية ما تجاوبش اجابة تانية كذلك اللي بيتطرف في الحديث مرة يجعله من كلام النبي ومرة من كلام الصحابة ومرة من مسند أبي بكر عن النبي ومرة من مسند عائشة عن النبي يعني يتطرف في الحديث لأنه لم يحفظ هذا الحديث طيب طيب احنا نريد أن نرجح بين هذه الروايات لا لا مرجح بين هذه الروايات لأن جميع الروايات متساوية في القوة يعني الراوي يعني هذا الشيخ اختلف عليه الراوي الذي جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثقة ثبت، والذي جعله من كلام الصحابة إيه؟ ثقة ثبت، والذي جعله من مسند أبي بكر ثقة ثبت، والذي جعله من مسند عائشة ثقة ثبت. يبقى جميع الطرق إيه؟ متساوية في القوة بحيث لا يمكن أن نرجح بينها واضح يا أخوة فطبعا إذا, إذا استطعنا أن نرجح خلاص لا يسمى إيه؟ مضطربا يعني دولة الرواية اختلفوا احنا قلنا لما الرواية يختلفوا بنرجح مين؟ الأوسق فبنحكم عن الرواية الراجحة بأنها صحيحة والرواية المرجوحة بأنها إيه؟ خطأ طيب إذا لم نستطع أن نرجح نحكم على الحديث بأنه إيه؟ مضطرب يبقى الطرق كلها متساوية في القوة كل الرواية ثقات أثبات لا نستطيع أن نرجح رواية على رواية فالراوي توقف في هذا الحديث ويحكم عليه بأنه إيه؟ مضطرب لكن إذا أمكن الترجيح أو أمكن الجمع لا نحكم عليه بأنه إيه مضطرب يعني مثلا إذا ترجح في حديث شيبات نيهود وأخواتها أنه من كلام النبي هنحكم على الرواية الثانية بأنها إيه ضعيفة بأنها خطأ ده إذا ترجح أما الآن في حديث شيبات نيهود وأخواتها كل طرق قوية يعني كلهم ثقات أثبات لا نستطيع أن نرجح بين هذه الروايات فنحكم عليه بأنه إيه مضطرب واضح يا إخوة؟ ده معنى الحديث المضطرب يبقى نريد ان نعرف بقى الحديث المطرب كما قال الشيخ قال هو ما روي على اوجه مختلفه يعني ايه اوجه مختلفه طرق مختلفه متساويه في القوه يعني ايه في القوة يعني هذا الراوي ثقه ثبت وهذا الراوي ثقه ثبت وهذا الراوي ثقه ثبت وهذا الراوي ثقه ثبت هذا معنى متساويه في القوه ولا اكتب بقى زي زيادة ولا مرجح بينها ولا يمكن الجمع ولا مرجح بينها ولا يمكن الجمع ولا مرجح بينها ولا يمكن الجمع ليه اسم لو رجحنا احدى الروايات لا نحكم عليه انه ايسهم مضطرب واذا استطعنا أن نجمع بين هذه الروايات لا نحكم عليه كان لهم مضطرب يبقى شرط الاضطراب يا اخوة عدم الترجيح بين الروايات لا نستطيع ان نرجح بين الروايات يبقى ولا مرجح بينها ولا يمكن الجمع هذا هو الحديث الإيه المضطرب بما رؤية على اوجه مختلفة يعني طرق الوجه معناها لاذا؟ الطرق العلماء يعبرون بالوجه عن الاسناد يقولون هذا الحديث لم يروى الا من هذا الوجه يعني ايه؟ الاسناد يعني الوجه اللي هو وجه الانسان يعبر بيه عن الاسناد هذا الحديث لم يروى الا من هذا الوجه يعني من هذا الاسناد يبقى اوجه مختلفة كثيرة وهذه الوجه متساوية في القوة واضح؟ كل الرواه ثقات أثبات أنت عارف مثلا لو راوي ثقة ثبت وراوي مثلا لا بأس به وراوي سيء الحفظ ولو وراوي فيه لين هنقدم رواية الثقة الثابت. لكن الإشكال في الحديث المضطرب أن كل الطرق قوية لا يمكن أن نرجح بينها ولا يمكن أن نجمها فهذا هو الحديث المضطرب طبعا الشيخ مثلاً شرح التعريف وذكر شروط تحقق الاضطراب اللي هي كما قلت لكم وذكر ال الأقسام وطبعا الأقسام مهمة طبعا نقول المضطرب يقع في الاستناد ويقع فيه المتن واضح يبقى الاضطراب يقع في الاستناد ويقع في المتن فذكر مضطرب السند كحديث شيبتني هود وأخواتها طيب مضطرب المتن إخوة الرسول عليه الصلاة والسلام روى عنه حديث يقال فيه ان في المال لحقا سوى الزكاه ان في المال ايه لحقا سوى الزكاه طيب هذا الحديث روى ايضا ليس في المال حق سوى الزكاه يبقى الاول ايه يثبت يثبت والثاني ينفي يبقى الاول يقول ان في المال لحقا سوى الزكاه يعني المال فيه حق سوى الزكاه اللي هو الصدقات والهبات ونحو ذلك المتن الاخر ايه ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني بينفي إن يكون في المال حق سوى الزكاة. يبدأ الترف في الإيه في المتن، الترف في الإيه في المتن. يعني البعض يروي إن في المال حقا سوى الزكاة، والبعض وال يروي ليس في المال حق سوى الزكاة. واضح يا أخوة؟ يبقى الأول متن الأول يثبت إن في المال حقا سوى الزكاة، والثاني بينفي إن في المال حقا سوى الإيه. الذكاء فهذا اضطراب الايه في المد واضح وطبعا الاضطراب المضطرب من ايه من اقسام الضعيف طب الأسئلة اللي في المضطرب عرف الحديث المضطرب عرف الحديث المضطرب عرف الحديث المضطرب الاضطراب يقع فيه نقط ونقط الاضطراب يقع فيه نقط ونقط حديث سكرة شيبتني لديه أخواته أظن أن الإخوة كلها تحفظوها ولا لأ طيب أذكر مثالا لمضطرب الإسناد أذكر مثالا لمضطرب الإسناد اللي هو إيه حديث إيه شيبتني أهود وأخواته اللي هو حديث أبي بكر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أراك شبت يا رسول الله فقال إيه شيبتني أهود يعني سورة أهود وأخواته إلي المرسلات تحدث عن الجنة والنار والواقعة وصوت انفطار ولانها تتحدث عن إيه؟ الجنه والنار ضعيف او مضطرب يبقى اذكر مثالا لمضطرب الاسناد تقول حديث شيبتني يهود واخواتها فقط واضح المتن ضعيف او مضطرب أو لكن برضو يعني انصافا يعني ومن ناحيه الامانه صححه بعض العلماء صححه ايه بعض العلماء كالشيخ الالباني حفظه الله ده صحيح الشيخ صحيح رجع طريقه آه شيخ لأ آه شيخ الألبان ر رجحنا طيب مالأمر ما فيه ساعة يعني يعني بعض اللي ما طب اضراقتني من أعلم اضراقتني حكم عليه بأنهم مضطرب لكن أقول إيه الحق يعني إن صفا للحق يعني إنه بعض اللي مشى هذا الحديث وكشيخ الألبان حفظه الله واضح يا أخوى عشان لو حد سمع مثلا من بعض الناس يعني إيه؟ يعني طبعاً مسائل خلاف ما فش إنكار يعني مساء خلاف ما فاش إيه إنكار يعني تقول له مساء خلاف بعمة ما فاش لها ننكر على بعض يعني. يعني المساء اللي اختلف فيها العلماء ليس فيها إيه إنكار لكن ممكن مثلا من باب النصيحة تقول والله الأقرب أنه هو مضطرب وكذا من باب النصيح فقط ليس ليس من باب الإنكار أي هم أهل كتاب من اثنين بس نصارى والإيه واليهود وإن كان كتابهم إيه محرفا لكن في الأصل أهل كتاب واضح قال كتاب يعني ايه يعني اصحاب كتاب سماوي اللي هم الانجيل النصارى والطورا اليهود واضح لكن ممكن مثلا تقول له إيه صباح الخير مساء النور ازيك يعني اذا طرت اليهود يعني مثلا اذا كان جارا لك مثلا في البيت او مثلا تخشى ان هو يعني يعني يزعل منك او كده تقول له صباح الخير مثلا النور ازيك عامل ايه ولاد ماشي لكن لا تبداوا بالسلام الا اذا هو يعني ايه سلم تقولوا عليكم ماشي يعني هو لو اقوله السلام على متابعة الهدى ممكن يزعل يعني وما حسسين شوي يعني فانت لما تقوله صباح الخير مساء النور طبعا امر شائع يعني ولو اقوله مثلا جد مورني جلا حاجة ممكن تمشي اما لو تقول السلام على متابعة الهدى يعني ايه حساس شوي يعني يقول كده بتكفرني وكذا و قفيت نطاق فيه قفيت نطاق <تصفيق> فيه نعم طيب اخفي سؤالي يا اخوة في ال... عشان اسيبكوا فصحة كده بين الغيت لما شيخ محمد يجي نعم لا ما هو الاضطراب ده لا يا اخويا يا اخويا لا يجوز الكلام يا اخويا كده لا لا يكلم لا يكلم يبقى في عقاب يعني الاضطراب ده دليل ان الراوي لم يحفظ الحديث اذا حدث بها على اوجه مختلفة دل ان لم يحفظ هذا الحديث واضح؟ لم يتقن حفظ الحديث يعني طب انت اي رأيك؟ هادي شوي يا جمال رأيك انت ضعيف ولا صحيح؟, صحيح أفتر أفتر لا بس الروي اخطأ فيه لم يحفظ هذا الحديث ايو بس اخطأ فيه ونحن عاوزين ما هو في ارض رؤية من كلام الصحابة ورؤية من كلام النبي هل هو من كلام النبي ولا من كلام الصحابة؟ ففي اوجه مختلفة واضح؟ لابد أن يترجح وجه من هذه الأوجه، فإذا اضطرب الراوي نحكم الحديث بانه ضعيف، نتوقف فيه. نشوف. كان يعني يحفظ ألف ألف حديث. ف... يعني كان يقول بي... الحديث. من نوع من من طرق عج. آه. مختلف أوه. تمام. طب هل يعني ينفع أنا وغا كذا ان لا لان الطرق كلها صحيحه ما فيش اختلاف قلنا الاختلاف يكون من واحد يعني شيخ واحد عليه البعض قال الشيخ سامح قال امتحان والبعض قال الشيخ سامح قال ما فيش امتحان والبعض الثاني قال الشيخ سامح قال الامتحان اتلغى والبعض الثاني قال الشيخ سامح قال الامتحان بعد شهر يعني الط... يعني الاقوال مضطربه فيها متعرضة. شيخ واحد هو الشيخ سامح وروي عنه أربع إيه؟ أوجه ما الوجه الصحيح لا نستطيع أن نرجح يعني الآن الاخوه كلهم ما شاء الله ثقات وأثبات فلم نستطع أن نرجح وجها على وجه في امتحان ولا مفيش ولا بعد شهر ولا تلغى واضح فهذه الأوجه المختلفة دلت على أن هؤلاء الرواه لم يحفظوا هذا الحديث من الشيخ سامح واضح جماعة الإخوة اللي بتكلم كلام جانبي تفضل آه. ما هو لم يتقن حفظ الحديث أنت نفسك لما, لما لا تتقن حفظ شيء تطرف فيه واضح وطبعا هم كانوا يحفظون مثلا واحد مثلا يحفظ مثلا لماذا كانوا يحفظ ألف ألف حديث يعني مليون تخيل واحد يحفظ مليون مليون اسناد، هل يعني يتصور أنه لا يخطئ مليون ده انت عندك مثلا عشرة أولاد تيجي تقول له محمد تقول له يا علي وعلي تقول له يا محمد ودوله عشرة لابدك بقى واحد يحفظ ألف مليون اسناد او بيحفظ مثلا ألف اسناد كل استاذ ما قلت لك كده الحميدي عن الانصاري عن محمد ابنراهيم عن القره بن وقاس عن عمر يحفظ اسانيد مختلفه لا يتصور ان لا يخطئ يعني فممكن طبعا هو حدث به بعد سنه يعني هو سمعه مثلا وحدث به بعد سنه او سنتين فاكيد بينسى هو حفظه ازاي فترى يحدث بها هكذا وترى يحدث بها هكذا جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا